алamă termineș writers t春 ولن al Oh uh no. -huh. Jesus, either... لقد خلقنا الإنسان في <تصفيق> أحسن تقوي wala kwa من nga ni وربك aala that many Kill أرأيت <تصفيق> فَلَا لَإِلَّا مِن سَيْلَنَتْ فَعَلَّمَهُمْ مَا Bit mm -hmm. mm -hmm. تنزلوا الملائك I come Thank you. من ام من فاضيام بسم الله ومن يهملم طاعا الدين قيرايا ومن يعمن Bismillah. And I'll Wine, Wine. Wine. Wine. Wine.